هذا انته عباس والشبيل الاربع الاشبال وابوك الاسد لو زمجر صب زلزال يا اول شبيل الاربع الاشبال وابوك الاسد لو زمجر صب زلزال ورثت من الشهامه الأبطال ورتك من الشهامة غيرت الأبطال ومثل لما نتزمجر تجيس إجفال ومثل لما نتزمجر تجيس إجفال تطلب يا عباس أنطيب حيان أمي انا اخوك اردصيك ضحيل دمك واحفظ وصيتي واحفظ وصيتي يا ابني انت يا ابن الكرام اول يا ابني تقبل هديتي يا ابني تقبل هديتي يا ابني تقبل هديتي يا ابني يا ابني يا لهفت صدر ما طبت وانت وصي و يا فتصد ما قد طلت وانت وصي وياك يا عامل ليل عمد صنت أقوك حسي أنقال وي انت أقوك حسي أنقال وي انت كيك حسي أنحوك تهتل وصيه يا قوي يصبح فركك هين علي علي علي او انت سيتي او يا ابني يا ابني يا ابني يا <تصفيق> ابني يا ابن الكره اول بديني احنا بنيرث يا نختار من جدوعي دام ونت علي وقل الهدى وقل الهدى كل انت تحديها تكفل بالعقيلة وصير واليها من تمشي الضعينة وانت تحديها تكفل بالعقيلة وصير واليها جفن للعين انت وفيك غطيها للعان انت بيك غضيها واصمي عاني شيء وانت تحميها واصمي عاني شيء وانت تحميها انت هي العاني احرش نظرها بالمنحار وبتشفية احفظ خدرها وحرشت نيتي وحرشت نيتي يا ابني يا ابني يا ابني الكرام اول بديني تخدم دين اثنين اختار ورجت وعيد ya dalil ya khata muddu ay qbal hadi ya bni qbal hadi ya bni إذا شفت العطش جمرات تتلفع اريدك انت تروي العاله والرضا شفت العطش جمرات تتلفع اريدك انت تروي العاله والرضا السقايه ومن النهر طلع في جود السقايه ومن النهر طلع واذا ما تجي لا ترجع واذا ما تجي لا ترجع ما غيرك اللي النار nar al rasia tab'a al wafa bi ruhak sa aw bahsiji اختار وبتوعي وبالهديه يا يا ابني وبالهديه يا يا ابني احفظ هالوصايا يا نكوبي هاني يا عباس بحياتي تحسين تحييني احفظ هل وصايا بانك وبياني يا عباس بحياتي انت تحييني اذا عينك عزيزه اخذ عيني اذا عينك عزيزة اخذ عيني و اذا رايد اخذ شفي عني اذا شفي عن رايد اخذ شفي عني كل شي اللي دي هون استاف وعدك عمري ويا عمرك مرغول عاين بعدك انطر منيتي انطر منيتي منيتي منيتي ملك الكرار من الهديه للشاعر الادبي جابر الكاظم يا ابني الهديه يا ابني الهديه